117. وقال إليك من ربك طغيانا وكفرا 118. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 119. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 115. ويسعون في الأرض فسادا 116. والله لا يحب المفسدين